بل قالوا أغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 جينا هم من نشأ وأهلنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين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 قُلْ هَذَا تُوبُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِظُونَ وَمَا مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشية مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين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 وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئم ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَادُ إِن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 لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر ففلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع صمّ الدعاء أَيْذَى مَا يُنْذِرُونَ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا يَقُولُ نَيَّا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عبدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنفين من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأن على من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون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 وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم ماهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرالعابدين وإسмаيل وإدريس وذلكفل كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنوا إن ذهب مغضبا فظن أن لنقدر لن عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت أن لا إله إلا أنت سبحانك إن انكمت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانا خير الوارثين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 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيدا ما توعدون إنّه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل ربّحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون